أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك ومنهم من إن 119. وتأمنه بدينار لا يؤذي إليك إلا ما دمت عليه قائما 110. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون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 منهم لفريقين اللون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولونه من عند الله وما هو من عند الله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 ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين ولكن بما كن 119. معلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون 110. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْتَاقَ النَّبِينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمْ مَجَاءَكُمْ ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِهِ وَلَا تُنصَرُونَ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي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 أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما وَبَوَّأَ الْأَسْدَاطِ وَمَا أُتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نَتْرِكُ قَيْنًا أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 هٰذِهِ كِتَابُ النَّاسِ اَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِي هَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ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 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذابا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم عشر كان عشر كيشا يلا ما تنادون وهنا كميديا هي عاشر ردي نو سوداي كنا سافسنا تفسير كرانك الكريينكا شديد يتهن ايادود بوكاكوما اياد بسن يته دو ماتنات بوكا من سوره آل عمران كمذا اياد 280 سنوات نوا كو ايي من نفسها اسل صورتنا ال عمران كاملا و ها اينو كو جيرني وفد النصارى نجران وايي و الصوره كوشاجني اني سوره ده سبب نزول و ولي اخي ما هو دي ملك اهل الكتاب اليهود النصارى حمه ايسمنجري و خي با ميد كل حاجه ده عشركه وكب لا بن بد أمان لنا أمانة داد. داد كان أي كجير، إن أمان لهينا يُبذر يه، تاسما يكلل سيد، اعتقاد فاسد، قد كان عربت أي بارنيستان وعيليه، عرب أمين لديه جري، كلك عربت عوام بياهي، يجون أهل الكتاب بياهي، من يأهل الكتاب هاين درادد، يرادن دي قديلا قدر وانوبناي، وهذا العرب جلو أمان حولا وحوها اشتكاقردنو جنبنا لو قرأ اينا ماله وحوه يحنك هو يدينا اينا قال تعالى خبيوحوه الي سبحانه ومن أهل الكتاب كتابك هو الذي يهودي النصار وحاكمي من قاربا كجيرا انت أمنه هاداتك آمنتو بقمطار المال فربدا يؤديه وقودنا يا مالك بدنا ايدك ilaayka adigu ku gudan ayaa lihaamanti Cabdullah ibn Salam waxa kale min Amina oo Muslima walaa yagan buwa الكتابك dadka soo kalaa luqitaabkii waa ku jiraan oo minhum waxa kala kamida luqitaabka man ba kamida inta عليه كل كيسا ادو قائما تلغن كل كقوله يوره سكي عن با يلين وا الدين لكن كو هم تب ادي ريالوا أن ان غدن ان لا كرتاغ ناده ما هان ما هو سببه ذلك أهل كوعوي لانه ما الكتاب غيرو دي قالوا وحياده ليس ما علينا نجه الكتاب كا كل كنجه في الأميين عرب سفي لنجيب عنهم عليه، وهذا عندى كولا دافينهم دمائه ندث كولا، أن كودي الجوية دودي على الكولا دافينه، وظن مقومله، وهي جنة أن الكتاب بناء، كودي، لكن كولا بوانوب بينه، يا وح أي شيء جاية، وحدين ميا أطوره في إنجيل قال تعالى. وحير ويقولون وحا يقولون على الله أهب كركي الكذيفة بين دين ما ودين تكون أران ويسو تتكلم أما وحي لقال ليهين أما لوله إليهين أما ليه قوة دادك دي أراني سمجكت هنا الإسلام في عدالة يقولون ميسي وحوي لا تظلمون ولا تظلمون أذيك إن الوحد الميسي الدين تكون موغرا إن أذيك اللغو الظلميان دينة موغرا كلك هو عن إشيقائيان واحتورات كو قرآن أما إنجيل كو قرآن لك سؤتي إلي أما النبي كان ماها وأتعريفك أي سمعيا وصدق الله في قوله وغرهم في دينه ما كانوا يفتروا وحي كو قلت مين وحي أن دين تكمدها إنه قدرات تنمر كاتيب أي كمس إن عرب لغن كو دي قو دي, قل دي قل هذا هو حي يجودين تكذلا الشيطان أُمري هو نفسه دين أبما كل كأس ولي بالرب عدا إن وهم يجا يعلمون و أبيهم إلى يوم عندنا كل كأس ربي أنفوا يربى لا ودوال الذين كليه حاضر عدد قليل وعدد كله نفسه ضيمال دي كوزي ديكوت بدون حق أبد ساتي كذا بين وضّحوا له، وأن دم بيأذون كهدين للجوعنا، محكمية مواقديه إقبال بدلها، أخيرا على بدل غير بلا، لم بتشكتمو، هم من هو حافظ أميين يا غير كطرف المال، أفك مسلم من نقطة، أي أي بكرة بل ما يوفي، الله كبغى غفي عنا، كل أما أميين أما إسرائيل نمو، مجنوا حكمان لسنا، أفترنا قيمة المال، نقدّيبا قيمة الإيمان والعمل الصالح هداد إسرائيل تاي هداد أميين تاي هداد أمكال تاي إنا أكرمكم عند الله يتقاكم وعلوا ابترسانا يقيم لواء الإيمان الصحيح والعمال الصالح مركز ربي يريبلا لين بصكت العنصريات إيا الجنسية ذات كوفان إيسان أما ذو حكو حق الإيسان وعربنا وحكو حق حيسكو سوى لا لماها سوى الله فضوى لما ظلن نبي الله إسحاق وميين سوى مدلن نبي الله إسماعيل إسماعيل إسحاغنا سوى إلما إبراهيم قل كأسى الكفان إيه أغترقين مالع بلا وكين هلك مجران من روح أوفا كصوب أوفيا بعهده بلنكي اي بو على صبر ربكم قالوا بلا كل كويه تكاليف شرعيه بلن اي با ادمه لوغلو بلماي او يا فروا انتي والحلال والحرام افرتس بلمادي اي بو و حين ماموره ادمه لفروا بلن واين اي مال مريا وحين من هي لغريبي كهران وحين وحي اللقاء عرمي وحينا يكجوكسدا وصدق الله في قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحي ايه بايدن كله بلما يواك في دينك اللحظين الواحد كو بلان تانا وحينا يشوف فيه اديقا نفتهادا نفوحاكسين سيدا نادر كوه كالة اديقا واحد قد الله يذكّر يهاي إما نروها أو فدما يستري بؤية بأحدهي بل ماذا بلّق لي أم أدمّر بلّق لي أم نفّس بلّق لي أذكر بل ماذا صلّم بكسو بعه أو وثقا الله كبقى أما إسرائيل هالنقدو أما أميّني عربي هالنقدو أما أمتك لهالنقدة فإن الله يحب المتقين إلى قوّة جعلي وصفاً تقوّد ما لا يسخر جنايا kolka قفك إلى ka baqa qalajaliye hay ana shee soo xamaaba aan noqdo taqwaada waatay inu tilmaanayni riba هاي aya ilaahay labada taraf waxa weyd mid wa intisalo amarr ila wuxu ku faro la farmo midna wa i china bin nawaahi kolka dunii lagu faray maamuraha gudatiin wixii الله على هذا فإن الله يحب المتقيم ومن أهل الكتاب وحكم ذا يهوذي النصار من غاربا انت انتا منه حداث غارك آمنت بقنطار القنطار هو المال الكثير حال الدول حداث بقنطار مال بدن كآمن ذاهي وقزنايا مالك بنايت كآمنت إليك أذيك آمنوكو قزنايا ومنهم وهكلاو كميرا من قربا كجيرا إنت من وهداتك آمنت مال بدوم وركي بدأي بدينار وذيه طبع خياله هداتك آمنت أن لا يؤديه جزني إليك أذى إلا ما دمت إن أجرت المهانة عليك كركيسا قائما أذو ولجا الله تأجل ذلك صار كان لوسو قارين أما نذوعه إيش كان حمداني كلاصي لأنهم هلو كتابك، هلو عيلة ليس سبيل وضمالك علينا أنه هلو كتابك أكرك أنه في الأميين كوا عربا أنه وديئ ما أخذ مقومالك ويقولون وعاكوه الله على الله إبوهي نكرك الكذيب بين وهم إياقا ويعلمون إنه بين شيئا يانب وقفك جنبك مركو جنائيو مع العلم إياقون إنه جنبك جنوب إيه جهل إسانوه كسوغان إنو قالو إنايك لدوانيها ماشان كااداك كولكاوه غرانا يوحي شيئا إيهان دين إيهان هاي حمتنا وايه يا قاننان إيهان حقوق بني آدم لغو عفيني ويقولون على الله الكديب إيه هفريضي إيه باعفرا إيه, باع إيه إيه إذاب درده وواحي إيه إيه إبليس كوهر كاعي عليهم سبيب كركوضا ودامرتا من روحه موصول مستوى ويا كلمة من وفالبائس كان نقوم كرايا من روح الله الرحي أو فاكسوا بها في عهده فلماذن بيه أدوميه نفسي سلقالي أو وطقى اللا كأبسدي فإن الله معبوت حقا يحبه وحجعليه المتقين تدكيسك الله كبقى ويجعليه من الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ تنا علم اليهود من صب كي يقيم جيدا وين أكل حاله عين أعلم أنى ماذا يدور دورة عيا أي واحد لوح الدين أقول كلمان في النبي محمد إلى حكام أي كل جد ضال قال تعال خبيوه يرين الذين وح يشترون قتى بأهدى إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ أَيَّامَ الدِّينِ تَكَادُ أَنْ تَمَيَّزَ ثَنَاءُ اللَّهِ وَعَذَابُهُ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ۖ ثَنَاءُ اللَّهِ لَكِنْ ۖ لَكِنَّ سَيَأْتِيهِمْ فَانْبَذُوهُ وَرَأَى بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ يَشْتَرُونَ إِنَّ الَّذِينَ قال يا الخوضة ثمانا الدنيا قليلا ير ثمانا قليلا الدنيا ير هدين لجيري الدنيا بدن إن لغيه فسلاة ما بنامتها قال لي لماذا وحيك أسعطها الدنيا لم أغيس كي أنه وحيتها إلاه وصدق الله في قوله قل ما تعد الدنيا قليل الدنيا ده وحيه لم أغيس قليلا قال لي الدنيا ده وحيه لكله قعنت ذلك ليه أصدقين تكبدن شياطين الله كردي ماتن كل يخاسر بات أي ولا يكقوة لا خلاق لف لهم مسؤولا في الآخرة في النعيم الآخرة آخرة وحبر واكل لا جشعي حداي عنطاي حداي جريتاي حداي درتاي حداي وحلا وصلتاي حداي هوانتاي كيم يكمله كغيب قلمايا لا خلاق النسيب لهم مسؤولا في الآخرة في النعيم الآخرة آخرة بر واكل هذا كما لا غيب ولا يكلمهم الله الا لماهد له ولا ينذر الا مد ايموده اليهم يرحقوده يوم القيامه قيام ذا مالنتاده ولا يزكيهم كن ببود ما ذافو وخا لو دوي وايه لو دحل وايه لوو دبي عليهم أجئني عذين إلى عذين وائل عرضه عرضي بالله إلى كل كوالله المثل على الذي يقف كانوا عريسا في هذا الحين أرجي س المر لما هذا جد اسمع أقتاج جد إن وجهي سيوجهك ما أقوله إذا هو مصير خالدين قناعيا ولاهم عذاب علي نار لا بس اللعوبة لقريب إن الذين وحش يشترون جذنا بأهد الله إلى بلنك إياه وإيمانهم داريال كودة ثمانا الجنة قليلا ير أولئك كوة لا خلاقة ديف لهم أمصقنا في الآخرة في النعيم الآخرة آخرة برواق هذا كما إلى ديف ولا يكلمهم الله ألا الله أظلم مايو ولا ينظروا ألا ديمان مايو إليهم إياه يوم القيامه قيامة المالين تذا الله قوضة ديمون مايو ولا يزاكيهم طهير مايو دنب قوضة لاف مايو ولهم محيليهين عذاب عذاب عليم حنوجيه إليهم وإن منهم لفريقا وحا كميدا قايد علاماته ديوه كتابك تورا لا إيباسو دجي عرب كل كيلو ويدير وحيلة ين كتاب كي أبو قال تعالى حبيوه يري وإن منهم هل كتابه وحاء كمذا لفريقا قريبا كمذا يلون السناتهم عرب يالك وحاء كل أبايا بالكتاب كتاب كي تورادا عربك أنت كل أبايا كدوان كقلعيه يروح عن توريد كألي كدرة يعني يك ما حيشي دويا لايا كل كه وحيس كل قاياه وح وحن تولادك من هاي إياه بين أغرين أيان لتعسبوه إنه إذن كأمة ليساهم وحن يعرفك كل هذا أيان إنه كمد يهل من الكتاب كتاب إبا سودة جيهة توريلا إن الأمة ليساهم بيئيه لكن وما هو كنعرفك أي كل ما من الكتاب توريدي كمد ما هاي ويقولون هو كأغرين أيان من عند الله اللا اكتئنو كيميدا توريد كمديا حيبا يكوهد وما هو وحيكوهد لايان من عند الله اللا اكتئ كما ايمن ويقولونه حيكوهد لايان على الله ايبا ويناكورك الكديمة بين وهم اياجا ويعلمونا اوب إلي بن شكاية سيدة اسفرات دائد كتابك قو انجيل الدليل إلى تضبأ ما وكالا يسعى صدجيا إلى لنا وصدق الله في قوله إن نعن نزلنا الذكثة وإنا له الحافظ قولة كتاب قواتي محقو دايع مي إياه كتاب قلوة كيسي نما ستحفظ من كتاب الله إياه كتاب قلوة إلى ليا الليل وقلوحي بسع الله كاسو سانو أضايع مي وحيسي إياه سانا لو دوان كريم افريتو بن قرني ايو ملحا كربحي او وحنا لغو ديرين قرانكا وحنا لغا اللغو ديمين لغونا دخي وايي ان لون دوك وان منهم وحاكمي بين اسرائيل لفريق ان كو يخيلغونا لابا يال سنتهم من الكتاب يخيلغونا السنتهم عربيال كي وحي كولابايان بين الكتاب كتاب التوراة كل كولابايان قلقوا عن كتابك أحيان بي أغرين أيان كتابك نواء اللابن يهي وحيشاؤوا يا لأيان وحي لتعسبوه إنا إذنك أم ليس هو حيكو عرّب الله ذين من الكتاب كتابك كتاب توراد كتاب كميد وما هو وحان يكو من الكتاب كتابك كتاب تورادها كتاب كميد معها وحياله النبي محمد عليه سلاة والسلاة ما لم نشر الله حسين التوراة دي يا إنجيل ما هو ذا بدلين اتال الله عن الله عليه السلاة والسلام مرح بيقورن نبق عليه السلاة والسلام كل كان مذابكي سياحين بيقورن تنتي سيبه يبدلين مجيسيبه يبدلين مجالدي سيبه يبدلين شأن الله أقوم هل باب نحق يحكمت تكاليفتي سرعي هاي حدوده بها وضهراته قد كيزي نتوح سمريو وهي تكاليف أنا وأبدلين وحلكة هي مشغل يديد دنايين تاريخ ذا النبي محمدية المانتسينا وأبدلين وقدم بميسا كوكو رجلين لتحسبوهم لنظم ما ليسان إن الكتاب كمدها وما هو وحي أغرنا من الكتاب كتاب كي إبا كمد ماها ويقولون وحي هو مد من عند الله ألا أكتب كيم وما هو من عند الله أو يقولون وهيكون هذا الايان على الله اي بوينكركي الكذيبه بان وهم يغ او يعلمون او ما كان لبشر اي دنيا بيللا يمكن يهود اما اثار الى مسلمين تبواردين بعض المفصلين وعيادن سبب نزول ايات الله قديه المسلمين تكمل كان كان يمن بيسو لكن ولكن النبي قلت لأولانا يمن واحد اقنا داد مسيحية كان يسويني يا وحده يكو على الركين داد مضح الدينة انتوين هير دافيين وسجودة عبودة ايه الركين اقوية تأفرين فكذبه لان نخضين مدينة النبي اووتك يا رسول الله وحن نصار اقنا داد مضحنا وداد دينة عبودة ايه وسجودة ايه عداك القيمي بادانه مينو كو سجودنو حدا يدينوا يوحيوا الى الى موسى عيسية موسى يكسوا الناي وإنه يتورادي انجيل قرطين لسيك يزددتك ماذا هذا يدينتا أيها يكالك هناك قوة كان بانتا القرآن أيها يكاميت اهي مركاز الرب سبحانه عز وجل كان فيه لا موسى ولا عيسى ولا محمد لا توراد ولا انجيل ولا قرآن مثل بشر بشر إنه أعبدو دين شاكت إنا اللاركين قال تعالى بوحير ما كان جد بوماها لبشر بني آدم وجد ماها أن بشر كإنوصية الله أبوين الكتاب إنوصية وصدا موسى عليه الصلاة والسلام طورا أما عيسى عليه سلام إنجيل اللوصية أما محمد عليه الصلاة والسلام قرآن كان لغو بشر إلى تود درجير والنبي كان والرسول كان لغو وكتاب لغو دجير يوالحكمة كراشا كتابك انت لا غرت معنيه شي اي احكامتي كوتالي قد كما كان لو غدقه يا ون رو والنبي نبي الله قدغي كتاب لو غدجيه معنيه سي لا فهمسيه انت مركي اي بو اشو غدري بشر ثم كجدال او يقول ايشغي يرا لناس ددك كود واحده ددوب عبادنا من دون الله الله كسوك اني إن بشري هذا جد ما صور قال ما معقول ما ابدأ بوعلا في الأجانب ما إيه وعي سيدان بشر بشر إنه عقيدو <تصفيق> أرين الله كتير ما أرين كتير بكو تعلم ما وحنا بيا الله ما غلأي ما ورشيت لهم ورشيت لهم إيه ولكن هيا سيدو النبي يورنا يكونو دزوا وح أبنو قتال حبالي نبيك واحد لازم يدينت اللو صدق دي يتعود الإسلام كأول تفي خبيب الله برايا خبيب اللوجيرايا خبينا يوميا أي راعي أي بعد ذلك لو شعرايا كم أستقبل نبيك وين تاس وين وداتك خبيب ولكن هي سيكونوا دوحة أبن قتان خبانيين إلى خوية قر ألو أنا أتقنتما هنديين كأن لا يجى تعلمون القراء تعلمون قراء الكتاب <تصفيق> <تصفيق> كتابك إبسو تجي أي أضربة أم أضرب برايسان يو بما كي سببتي أتقنتما هنجرتين تدرسون كتابك إبك وغريا كل ك كتابك إبك وحقيال إمحى العبداء يألك خليجين لغضو وذا اللجو عابدأ هي من أي نقطة ماذا سقعبا اوجي ليه لكنت سقعي سوحد عيماها ولا ياموركم إذن فايم النبي محمد ولا عيسى ولا موسى إذن مفرن أن تتخذوا إنا ديالتان الملائكة ملائكة إيب يوى النبيين نبي ياشي إيب أربابا خبيا إنا ديالتان إذن فضلا عن غيرهم اذي ملائكتي النبي يا شي بنان قال لجيي وحي سوار صالحين وركوت بالدوق كل كان نبي يا ادم باوقي مي بلن اي معصومين تا يغبي لجي يشو العابد وحقي اي بلسيو وحيدي فرتا شي مجرتو كل كان سيغا وحا وركه لوغي فيقي قول النبي عليه الصلاه والسلام قتري يا رسول الله منخو له ayya'murukum bil-kufi ba'da an tumuslimeen uslimeu idin ila as-sujudu sujudu wa 'allimu idina muslimateen ma idinka um muslima ayya 'allimu ladina faray ayya'murukum maw'idina faraya bil-kufr ghalimuhu sujud li ghayri allahi la sujudu ghalimuhu ba'da idan tum ka gadal kad muslimun ku annahu ghasam لماذا قال لهم إذن فرعيه ما عاد من الجبل ملكه الجيميل أي مريم يمشى أن تجوكتك أوصول نقضي يحرع مضحة ساييري من أمرك هذا يا معاذ رسولك ولي سلام بان أولاي المعاذ إلا إيش السلامه فنأدين تقبت أوجي ليسي وهذا مضحة قم لنا يا وحاياك فرعيه من أمرك هذا يا معاذ يا وحايا معاذنا محبه رسولك أكبضته حبه نوو كمغنا يَمَنْ ba loodi ray qaliyan wa hakiman wa qadiyan wa جَابِيًا wa jawaliyan isadoo intaba jabiya dexsar قَلَدِي markaas waxa ku soo arkayo man qoladii masiixiga ay deegtay oo qolmada sidan madaxu gunnaynaysa u soo duulay يأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون كلكم مسلمين تواحك بها احترام ذلك اللي بدأ قفل كل أنت المسلمين تكمل قفنا وإيريها قفنا وإيها متكوين احترام يتحجلين. بألوحكم هي. كيرنا النحريس بألوحكم رسولك صلى الله عليه وسلم وحي يري من لم يوقر صغير كبيرنا ولم يرحم صغيرنا كل القف كوي نوح الخبا قف كايدون من حريصه مت كان يرنى كوي إنو اعترامات عقليو لكن عبادان الله شغول كمالي قال تعالى خب وعي ما كان ما لبشر قف بني آدم وصورق معها ما عنا تسيد اللعن في واسدرا درم وعوى يواحم عقول وصورقش معها لبشر بشر وما صورقش أولو معه وما قلنطو أن يأتيه أن يؤتيه بشرك إنه سيى الله إبه الكتاب ناشى الكتاب والحكم هو النبوة العرب الله تعطينا معرفة اللغو هذا نقف كتاب يا حكم يا نبي المالسي هو جاهل وياه إنه كعاكفه أوحن بنانين نسمى يواليك سوى جاهل لكن كي كتابك اللغو لسي حكمنا اللغو دري كتابك انت الله باري وإذا كتابك حكومية وعقولة قاية نبني من اللغو دري سيديبو أوني الأهلا دادو أنيقا دوما إنه سورة قلمة ما كان معا لبشر بني آدم أن بشر كينو الله إيباسيو الكتاب كتاب نوسيو كما أعضاب سبحانه سيدي إيباسيي التوراة لموسى والإنجيل لعيسى والقرآن لمحمد سيدي وسيوكاله يا والحكم القرشو كتاب في تشريف تني اللي غرته دخل له دخل يا ونو هو نبينا وتشريف بشر غرو كاني قومي بلدنا سمين تمركي لا يسوغ دري كغدال ويقول يرا بشركي لنا ناس كونو دادو هذا عبادنا ضوم لي اني اب بشركا ضوما اين نغدو يعبود اينو من دون الله يا الله كسوك واسله يا ضومغي دحgano انتو إذا تاجوا مركع حقوق دي أبو لحده يشوت تاجوا ويسكح حقوق دي أبو لصي يو تا وحديد وصور الجلامة ولكن كل بشر كنا ذكر لقدر يقرنا يا ما يربيه كل كذات كنا وحقه مبدن كون خبانيين يا توحيدا كثر بيا أما إياك رب كحين خباني قال قوة الله نسبة النقص بما كيس أبتيات كنت معه تعلمون قوادة كبر الكتاب أما تعلمون إنك الذين على الكتاب كتاب كي أبو برد أن تورديه نجري غرق وهذا الكتاب كيف برتاي تلقف منا قد وبما كيس أبتيات كنت معه تدرسون قو ولا يا مراكم ولا يا مروكم غير كروي إذا يا بشر نبي محمد يا نبي موسى يا نبي إسمعيدنا غير كبيرنا ولم يرحم صغيرنا كل كف كوينا وحلفاء كويون حارسوا نت كان يرمي كوي إنه اعتقال موتى جليو لكن إبراز الله شغلكم الله قال تعالى سبيؤير ما كان ما لبشر قف بني آدم وصورقل معها معنا تسيد اللعن في يواسي درن وأول يواح معقوله صورقشا معها لبشر بشر وما صورقشا أولو ما وما قال أنتو أن يأتيه أن يؤتيه بشر سي الله إيب الكتاب ما يجعل الكتاب والحكمة والنضوة وحلوط الله معرب كالله قوله هذا انقفك كتابية حكمية نبن من لسين هو جاهل او يهي انو كعاكفه او وعن بالنان انسان مي وادعك جاهل لكن كي كتابك اللسيي حكمنا اللقود دري كتابك انتالب باري ولبا كتابك حكمية واعقولة قايا نبن من اللقود دري سيديب او يل اهلا دادو اعنقا دوما ايه النغضة ما كان معل بشار بني آدم ايوسيه بشر كينو الله يبسيو الكتاب كتابينوسيو كما اعطى سبحانه سيدي يبو سيه التوراه لموسى والانجيل لعيسى والقران لمحمد سيدي اوسيو كله يا والحكمه جارشو كتاب فيلا جرتو دخل لو دقه يا بشر جارو سمين تامرك لا يشو دري ويقول يرى لنا سيداتكا كونو دادو هاذا إبادان أدوما لي أنيقا باشاكا أدوما إيه نغضا يعابدا إلوهيلا من دون الله أعلى قصوك واس إله إيه أدوما دي دحقالو انتو إسداتاكا ماركا حقوق دي أبو دحدا إسو تاكو وإساكا حقوق دي أبالة سيو تاوح جيدا سورة غلاماها ولكني هي يسايا قول وحو باشاكي نبيقا لغاليقاي أرانايا كونو دادو خبانيين قلقا أواحا لها عيلا رمينيه إلا قوصنا يلوحي الماي الربيه قلقا داتكينا وحاوق قيم بدا كوا خبانيين تليرا إما داتك الدينة إيا توحيط كسر بيها إياه ربكوحرا خبانيين ألا قوى الله نسبة نقضة لما كي شبكيات كنتم هاته تعلمون كوا داتك الكتاب أما تعلمون إذنك اللي على الكتاب كتابك يباو انت يا بابا وبرد أن تورزي عن جري يا غراك، قالي وكتابك يبرتاي، تلقا بقولنا ككل منا قدبونا بعنا، وبما كيس أبديان كنتوا معه تدرسون كوا أجريم ولا يا ولا يا مروكم غرك لو، إذن فلما يا بشر نبي محمد يا نبي موسى يا نبي عيسى مدنا عليه مصلات وسلام، إذن فلما يا تتخذوا تأخذ إن أتقيرتان الملاك. الملائكة أبيه والنبيين إنذنب ياسي أرباباً ربياً الكيالاتان وإذن فراياً مجيو فإذا ألموا بعد إذا أنتم حضاء اللهاتين كذلك المسلمون كوالوه وقنسموه وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكم مضعاً إِلَى اللَّهِ كُلُّ أَمْرِهِ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن, من فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ أَيَذِ السَّدَّى يَا سِدَيْتَنَا فَاكُوكُوا كَذَبُوا أَيُّ قَوْلِ هُوَ فِي النَّصَارَى نَجْرَان وَرَأَيْتَ غَانَهُ لَوْ جِيدِنَ كُلُّ كَأَيٍّ دَان اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ آيَةٌ يَبْلُو وَعَيْكَابُ لَيْسَ يَدُرُّ غرب كل كل نبي نبي أو أعلقوا ربنا إياك النبي يا شاء ملكية تالقى دراسة ودين الله درة إياك مركع دا هذا الكلمان لفنامي إياك تهدئي الكلمين لفيلاركاب النبي يا كله إنه أقوى بحره أو غير مياه دا الكلمان أو حلقت أو سيدت كان عاديا يا بنوديا بقرضة أيو تقال ما النبي يا شو اسمه قبس النبي النبي مرمي مايو أو مايو magiya kii hore si joogay kaymaan doono kuma ina ya kan dib ka yimaadana khi hore wa rumaynay kulkan biyadu waba na wala ala ala ala yaan ninka dawrna go't qaba arurti saxiga aba isaga xirayii masterki, idan nabiya shammaster xiyamaashay kayimaadana la siya la لكن ما هيكون كرطهم فروع سريعة، النبي وما مر كأوجع سريعة هذا اللوجينايو الحين كيسكم خلافان ميد بيكوئي قياميا وحيكون شخصا نسكوما خلافا لكن نقل كي سريعة وحنا نبي قالوا كاسك حرام إذا وابلن جارهانات أو النبي يشرلو قبطي هنا ينسك يدينين جاسك إيش جلينين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 اي غوص يقارن الروميين في سورة النساء او تغي دونا قالت تعالى اي الذين يبغوا وكو يري واد له اشرف صلو واحد مضى شيخت اما وفد النصارى من جيران كيميت ابو شيخت ان غورته اخذ الله اي بوين قبت النبي نبي البلن با يطبق الميثاق وحال ليرا العهد المؤكد باليمين وأبلا إن شاء الله إيري دار لجوء كبير كل كنابيل أركبها إن شاء الله بلال ما عندنا لجوء داريء وهو أبلا كي لجوه <تصفح> لماكي أعطيتكم أيها النبياء حداية به يوحى عن إنسية النبي يارو أو من كتاب كتاب به نبي الأركبها ما كتاب بالصينية أما الذي كور راي. كتاب كذي أو قصة غيرها شنكر بدينا على وحلا بالله في عصر النور وفي وقت إبراهيم وفي وقت موسى وفي وقت عيسى وفي وقت محمد صلوات الله وسلامه علي مجمعه أيها العصبور أما انت قد حيث نبي الله أركو حقوشة بينجه نبي قول من كتاب نبي الله وحن إنسيه مرتدة كتابه كجرته مرتد الله إذن كارس زيو اذي نو نبيا وكتابه حكمه ايستا ثم كجدل جاءكم اييمن خصول من عجائب الله قدري او اذن كدنبايي كاسو مصدقون حمينا او مثل عصب نفتيسا يسرب حساسيه الايمن مايو يسرب انتي كورايس رومايسن اييمن هي كان كو ريينا انو كسو دويالا ربا ثم جاءكم اييمن خصول من عجائب الله ديرو مصدقون حمينا لما وحى معاكم إذنك النبي آشاهرة إذن لجيري ملكو إذن ما تبالن كيواكا لا تؤمنون إنه نبي الحمين إيسان به النبي ديبك يمد ولا تنصرنه إنه ذو غرقار إيسان الإيمان هو النصر إنه ذو غرقار إيسان نبي إي و أده مين إيسان تاسع بالن أذن لغولا إلقى تابعيهين كلها كل ذي وفد النصاران نجران هل كانوا علوا وعدين إليان عيسر همين وإلا عيسى ضيق همين ومصورا كسير محمد المرمان حاجر عيسى مركو جوغي عليه السلام وكلاحظ له النصار وحقوه لي إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومباشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ملك عيسى ملك يمد موهوب شاري أنا جن ويرينه مد أواليك صدري وحنا جدنا بيو إيمانا من محمد ليا إذا هذا عيسى إنجيل خمايان محمد مرموخ مي كل كوفدي النصارى نجران قال عدو ما منو لا بعيسى ما ينقمين ولا بالموسى ولا بأي نبي ما لم بي ما ينقمين وإلا بلن كان أورجًا قالوا هو يري أقررتم إبولي والنبي أسيب بلن كي اللوقا بنايا كل لوداري لا تؤمنوا نبيه ولا تنصرون له أي بلن كي ولب اللوقا كيء وقال إبير سبحانه أأقررتم نبي المغر تن وآخذتم نبي المقدن على ذلك كان إذا أنك بلل ميي أو إن إيمان إياه قرقر أن النبي عصبوياه لسان إسرعنيك جوابتي النبي يا شوتنا قالوا وحي النبي يا شيردن أقررنا إلىه بلن كهذي قرني أتشرب بلن ألك وأنا ذيك إباع كأقدني فسولك ديف كيما إن أمره ما إنه أنا قرقر آلم رخاسي إباعي سبحانه أشهد أن النبي آسمه بلن كائنات قادم وأن أنت أسمعني كمرغاتك ومديه مينا جارسيا إلى أشهد ذي النبي آسمه أمي إنكُم هذا كأنكَ لجتُم كأبتو من وأنا معكم من الشهيدين أنتي أريمويون أنا قال الله أنا مرغاتي وأن تأكل هاي كل ما أحب بلن كثيرة معكم أنو إذنك النبي ياشاء محينا من, من الشاهدين أرنطوا قرآيا كل أحد كنبي كمصورة قصوة معصومة بإلالي لكن أمد النبي قيسك قليسة وعيد كييم دارج فمن روحة تولى جيهت بعد ذلك حدان إذنك النبي ياشاء أمدها أمدها أمد أعضها إي آنقي إباها بلنك أكارا قاداني بلنك أكادار وفك جيهت وفدي نصارا نجران سوارنتكم عاد و ايقول النبي عيسى رميسناي بنبي محمد لا دقالنسي كل كا ايمان الاول ايجي وهدي فاتدان كل فمن روحه تولى تجسدا بعد ذلك بلنكا اد كجدال فاولائك قوا بلنكا ايد كجدال جسدا إي أي كل مين همين والنصارى قول نبي محمد همين وكمسريك العرب فالذي عربي مكدقني ألاحظ نبي إبراهيم بان رميس النهي حدان النبي محمد ديدي دي فأولئك هم الفاسقون نبي فمي ألماركو كلمة الفسق الخروج عن الطاعة إلى طاعة ديسي اللي قبحوه واتي إبليس, إبليس ففصدع الأمر ربي إذن هو النبي دي دن أمرك إب كبعي نبي إليهم ورمايني مد وحب أوطال ما إلى أرض فلّاجك قريه نبي شجاعيانا نبايانا ما كنوابي دينه كل قصار ربي هدنا ولبا إشكب عاد أوير هدي دينك إب صدعتاي قبلا كنبيار لغلا قبلا ماي قم بل أركابنا نبي قريب قبلا كوقاداي أيق قبلا ك كل قوام دينك إب إباعي إبا بل أفغير الدين إله إلهي الدينتي سغير كدمية يبغون الجرينايان إلا الدينتي يبوا جميع الأنبياء إلا الهمايو وجميع الرسل إلا الهمايو وجميع الكتب المنزلة إلا الهمايو يالمركة الرسوسية النبي أشيق قال للهماي يبقى اللباني في سورة البغرين وقصة المرني أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم الغيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعمل قلت أفغير دين الله إلهي دينتي سماهانا وأحكى لمي يبغون تلك هذه الأيان وهذه الدينتي أبلغوكا حواي طوراة إيا إنجيل يغرانكي وحلث هذه وامحي إصبوا له إيبا وأصلما وهو جانسمي من أونك أصلما وحيبوهو جانسمي من أونك في السماوات إن ريا الجنة هاتقصوا جن والأرض ريا الجنة هاتقصوا جن وحيللوهو جانسمين طوعا خاليني مو أنت مؤمنين أه جنية أه بشرة طوعا بيللوهو جانسمين وكرهن انت قال انا شن على عل تصرف فيه له. أيام مرايا قدرتي إلى أيام دلفوسا كن كبرنا كأوستاغا أو أبنتُ لدغة لما كمر لما هي وإليه إلى الله إبا وين الله إلى غيره حس كلاميا يرجعون أنك إذا يك وإذا خذ الله أيضا على عذينك قال كرنا وحول مركين وجان يوحين نبيا سيد أياد النسك هذا ينعيه إن بلن أذكر لوقابته نبي ألا نبي جي جو جاها نبي كده بيماده إنه فما يرعة وعلى ضردو وها القس قعد وانقعد كره خلير عليه السلام استوى هذا النبوة دي س يقوم رنسيع أو صدقه قولي كده سخلر نبي مياه ما سهر صول مياه ما سو أحد نبي مياه في الكافي الكهف اي ادلو واوين لوو تغايا نبي من انبياء بني إسرائيل كمز اكبر دليل كعطسنا يا وحو نبي الله موسى مركو خضر ييمد وأو ورب ايله وحو يي شيغ ان اديكا علمي رونت ان اد وحي بارتيد هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشد خضر وحو يري انك لن تستطيع معي صبرا أنت هو اكبر يا مد القادن سببكن الله معيذان موسى غيري موسى إنك على علم علمك هلا ولا علمني وأنا على علم علمني هلا ولا علمك هذولا علم الله كبرنا علم الله كل كوحد نزل قالن دون علم أذا نقول مركز جل كل انت. إن ما فوجده عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما كلك كلمة من لدنا علم بلا واسطة وأن لك إما دوح الله برانا فيها شكلية إيا أما إنك كلي بصرك إن فيها لهين ملائكة أنا نهاين علمك إنه هو إغرى إغرب باسم ربك الذي خلق إلى الكتاب قادت لعق قادت قفح يقان وعلمناهم الذين دوننا علما نبي النمدي سيكتوسين إذا سيدان ونقوشي سورة قالنا من نقوتين حدوسا خضر نبي آين نبي الله موسى والرسول النبي النمد أفاي وأولو العزمية وحسن على هذا الأساس دين نبي الله خضر وموني آين نبي محمد أو بل إن كانوا لا تؤمنوا به ولا تنصرنه لمن أرك إذا خذل علي سلام صدق واريد قبل محمد أيه دنتي نبي علي سلامة وسلام ما إمرجي سؤي بالك بيني أي. أيه أصحابك قرفي دل على إيشو تجيءي وحيرادني ذا وحمان تكون للكاركيس سمت كبل هذا عو أيه كده ما نعي koko sida uu u soo geeyay kadib ee nabiga uu u hadlay isaga bilkadii boodintii waxe indowgale markaa inay nolaayeen abuu faylin la yiraahdo uu amri dambeeyayri adoba u sheegi hadoo koobintay in nabiga u أما عقلًا هذا خبر نبيه ما أن تصيره نبيه بها نيوه أكتهي نبي, نبي, نبي مهمدي سينا واتقانان نبي مهمدي سوائل الدين تدكى كارسيه قلت نبي أقل كل كله لهم رأيه وما ساكين تقصوا بها يمن نبيه مهمدي سوامان أنبياء بني إسرائيل نواتقانان وحلوه أنا أنت يوحوها بل الذي آشه اسكلاف ولماذي كدن بيسي رحنا الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيس ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون أمهم كريم كل ننكع علماء النبي باعنا نحين هذا المنكر كذلك كذلك معروف كان فريوان العذاب فما بالأمبياء والنبي قينيك يشوه معه إنه كذلك الدين تهوشعقه كلنا فسادك باحرك يسكو شريري النبي خذر باجيوه وهو حوشعقه يامره نهلون تاكتاقه يهي معيت اي مركه مهمه ديجه فاكرك كل كا عقلي بما هو كله صدقينا ما ونقلا لقوله تعالى وما بعثنا لبشر من قبلك الخلد اف اي متفهم خالد كل النبي محمد لدير اي ادونك النبي محمد لدير اي ادونك ما يوجين وصدق الله في قوله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترتين من الرسل. كل كا رسول الدنيا كذا ماتي. أيان نوح محمد الصادري. كل كا خلي رجع عنكم مجرو. يعني يقولوا يقول. وذكر أيها الرسول الكريم وما داوش رسول الله إذ قرتي أخذ الله إبقبتي ميثاق النبيين نبي نبيا للبل أنكوا. لما أبوك قبتي كي أنا تحيتكم ينسيو. ومن كتابنا يا وحيمتنا قوم ثم كذا و جاءكم إذين يماد رسول رسول و دب إذين كيماد كي مصدقكم حمين دينك معكم إذين كيذن لجري إن الله تؤمنون نبي يالو حمين دونتان نبي غاديب كيماد به النبي غاديب ولا تنصرونه إنه غرغالي دو دونتان حال إبوح النبي أشكو يري أقررتم ما قرتم بالان كيغا على ذلك idinka nabiyasha kas korki saatiin isri aniga allah ballan kaayga aruu nabiyasha u hayraden aqrarna ilahu wa qirni ala ebu ujiri fashhadu idinka nabiyasha ballan ka asani jun ko gabtay kumr khafi ku qira umadeena gaar siya wa ana eba maakum hani gamina nabiyasha min ashahidi tuma ballan ka فمن رؤى تولى جسدا بعد ذلك بلنك كذاشي فولائك قوة بلنك بذاشي جسلي هم إياك الفاسقون دين الله إلا يبغون وله ما ندود قوة بنك ربهم دين الله إلى دين صغير خدمي يبغونا تدخل البيان ولاه بكربي أسلموا حقه جانس مي من في السماوات وحونا لا إله إلا الله والارض دوليا الجدود كشغان او عن خالين ليه يغوه غانسمين او وخي مؤمنه وكرهن حقوق بي وغه غانسمين وخي وإليه إلى واليه الى الله اي بوين حقي ايا يرجع قوم اليلك الينيا هل كاس انت اين نري وفدي النصارى النجران بي كسو دكتي او او سبب هي هل كاس اي كداماتي اذا كلكا انك مسلم كاامن هكيني واكنا جميع الأنبياء وجميع الكتب انت تبواره ميني فسول بنا لقاذ مينو وإيمانك لقاذ مينو لكن وحينك لقاذين اتباع وإتباع وحوي نبي محمد بين راعينا وما أتاكم الرسول فخذوه لينير لكن إيمانك يقوك لسوع ما يقال تعالى فبوح يري قل رسول الله كتر على وفد النصارى النجران أما يهودي النصاري قال إليك أمن هذا المسلمين أنه الرمين بالله معدوه تعقى أيان الرمين وما كتبان الرمين القرآن أنزل لدجي علينا أن أكره النقوة القرآن وما ظان الرمين أنزل لدجي على إبراهيم نبي إبراهيم كركي ينتعنا في يدها إلى صحفتي والرمين وإسماعيل قد جيوي الكسيوي ينتي النبي إبراهيم أيها الدينة وإسحاق لجود أجيء، وأول كيسي دنتي إبراهيم بأودينا، ويعقوب لجود أجيء دنتي أبا ياشي بأودينا، ولصبار إلهي يعقوبون لي، وما أوتيا كلما وما أوتيا كجنتي، وأودينا الله موسى وصوره ريسا، وما بعند الروماني أوتيا موسى لسيئ، أو تورادة، وعيسى والنبيون أنفسهمين نبي يشمئع إلا سيئوتين نبي لما ماندوع إلا سيئ من ربهم إذا رب يقول حق إلا سيئ لا نفرق أنجو أننا أنك كذبينا بين حد منف منهم رسوس كميرا ونحن أنجل له أحب أيها المسلمون أهو جنسنا هذه يمر دينتي سدات ومن روحه يبتغي طلبا غير الإسلام إسلامني ماذا غير كذفك بالبوذية أو دين تأصل إسلامني ماذا؟ إيه, إيه بسود دجيل وحنا هاي كذف ديني ما هو او ما هو صورة جلي لا فلا يقبله لقاؤك الآن مايو من حقه وهو يسجن في الآخرة مال أنت دم بآخره من الخاسرين أنت تعف قط بعضي أيوكمية كيف وياه بسيبها يحد الله اي إيه بوحنونين قوماً ذات فارو قالوا بي في بعد إيمانهم إنتي ألا رميانك لا شدد قالوا بي سيدا الله عنه يواسيدا وأذقتهاي لكن مستحيل ما وهو شهدوا أي قران أن الرسول رسولك محمد حب رسولك بصوتره إنو يهي كل أي قران كذب في دوبي وهو جاههم يؤتمد اي البينات آياتك على عداء والله معبودك حقا لا يهدي مهندنيه القوم ذل أول من جردر سوي ملاك قوة أول من تأجده ويمرتدين تجزاءهم بالجذ كدوه أول أن عليهم إن يجدوا صلاهته لعن الله إيران رحم الله الجداره والملائكة ملائكته انكرت هذا يوونا صدق أجمعين دامانته يو بالجذ خالدين الدين إليه وكواري دونه فيها اللعنة ده هذا لا يخففه لما فضي ذيه عنهم هذا العذاب لما فضي ولاهم ولا من أهان أيان ينظرون كواللوكرتو ومع ذلك توبط الله فري إلى الرحمة دي سارك إلا الذين دزماهان طابوا كنغذي يففغي قلين يغدبي من بعد ذلك إنتي يففغي قلين قداشد او أصلحه وحرق على ايينه اعجايا فإن اللهم عبر في حقه غفور اللتَن بدافى ورحيم إن الذين وحرقوا حقا بناي بعد إيمانهم بموسى فؤ 물ماء اليهود والنصار فؤلاء اليهود فكروا للأيين بسكometry بعد إيمانهم بموسى سيقоч أي الكفريين أن عيسى والإنجيل بيك كفريين محمد يقرآن كيف يميد ثم كقذال إزدادوا حيق رسدين كفرا قالمو بمحمد عليه الصلاة والسلام إيه والقرآن أي ككفريين لن تقبل كوى لا ما يقبل توبتهم توبتكين الدوذا وأولئك كوى هم إيه أي الله لونا كوى بعضي وضيه إن الذين وعى كفروا حق بينيهم أو وما لما من حقي الأرض ولو به ما تودن تي وهم يجا أو كفرن قالا فليقبله لما أقبله من أحدهم قف كل حجي من الأرض يقول كموجي وذهبنا ولا وفده حدوث مفروض به تهب كالموجية ما لقد المستحيل فهو مستحيل ورتاحكك كنا يجا تهب الموجية هل ما يج أو لهم حيليهن حذاب عذاب عيم حنوجية وما اللهم مصقنا من ناصرين حذاب كأيب وعدك لن تنالوا يا رميسان البر سما حتى تنفقوا إلى أدك حسان مما قارك تحبون أدعشهن وما تنفقوا وحلوا أدك بحسان ومن شيء وحكستاه فإن الله معبودك حقر به كأدك بحسان علم ويدين اوكي حيو والوحاطر على الرسول الله أمن الروميني بالله معبود الحق أيان الروميني وما بان الروميني قرآنك منزل لدجي علينا أنك أمة محمد كركنك اللقود دجي وما بان روميني منزل لدجي على إبراهيم نبي إبراهيم كركس اللقود دجي وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباح قوس كلي يتوه إسماعيلي يا إسحاق إبراهيم بادلي يعقوبنا إسحاق بادلي الأسباط واللغية تبن إذن ما يعقوبوا قوسقيموا بادون إنسي النبي إبراهيم أي يجيدي قد ودها إستاذ أو كدها إساي وما بانو موسى لسيي من التوراة وعيسى لسيي من الإنجيل والنبيون نبيه المانتود لسييو من ربهم شبكوا الحكي لغا سييي لأنوا أن نقول أن كلا أحد ينقف بين مرسوس كمذا ونحن أن نجعله أبا أي المسلمون وهو جنسنا أمره نهيا وحنا يالي ياله وحنا غربانو كاره حداي مركدين في ساعتين قف كيشود يعينو هذه دينا طاعين صورا جلماها ومن أحد يبتغي طلبا غير الإسلام إسلام نماذغهلك دينا دين ما فلا يقبله لغوا القران مايو منه يسرا وهو يسقنا في الاخره ما لن هذا خاسر متعب كي بو انكار قد من تعب كنت تعبك وماي كمدو مرتدين تبادي من كذي لو كيف وايا رسيده يهديلو اي دو كفروا قالوا بي بعد ايمانهم الله حضيهم أي أنك كذل دموا قالوا بي وهو شهدوا أيقلا أن الرسول فتلك محمد حق من يا رسول حق ووجاهما يتمد البينات المعجزين على العد والله معبود فعقها لا يهدي ما نوني ألغوا مدد أولمين قردر صدي أولئك قوة جزاؤهم أبا القدك ذو أعود أن عليهم إياك القرقضين يهاتوا يا لعنة الله إيران رحمه الله لا جل إيران ذو والملائكة واللعنة الملائكة ملائكته بارك فيها إنكارتها يو الناصدات أجمعين دمنتها كواري دونا يقوك واردونا في هالعنة دعوة إلى لا يخاففوا لما فضيديهم أنهم حقود العذاب لق ما فضيديهم ولا هم من النقصان ينظرون كل اللهسجو إلا الذين دمهاهن تابو كن نقصي وحي مِنْ من بعد ذلك انت يخدوا بيهن كاكذا حتى نخدذي كصور نغضي أهو أسلح وحي حلئيهن هقا جيي فإن الله معبودك حقا غفورنا الله لافض بذن فحيموا نحريسنا يو إن الذين وعى كفروا قالوا بيهن بعد إيمانهم أي مصر ثم بعد إيمانهم بموسى، إن الذين وحروا يهود كفروا بعيسى نبي عيسى إنجيل كافريين. بعد إيمانهم بموسى والتوراة، إياهم موصية توراة درمياي. بعيسى إنجيل كافريين. سلاساني محمد عليه سلطة وسلام. كي ثم خرجا إصدروا كراصلي كفرن قالمو والتوراة، إياهم موصية توراة درمياي. سلاسان ني محمد عليه الصلاة والسلام كجيمين فما كجدا إزدادوا قرار صلي كفران قال لما والقرآن أي كفريا لن تقبل لأقبل ما يو توبتهم إيaga توفاته وولاك هم إيaga الله كوابادي يوديو إن الذين وعا كفروا قالوا بي أو ما توبينت وهم إيaga وكفرون قال فلا يقبل الليالي ما ين مِنْ من أحدهم لجأ قف قذوعا لجأ أقبلا لل الأرض بالكموجي أذهبنا ولا وفدا حواسك فرت به بالكموجي حواسك فرتوا لَهُمْ أقوى لهم على حذاب العذاب أليم الحنوجية وما لهم مسونا من ناسين عذاب لم تناول البر حتى تفقوم ما aya danmarkey soo dalkey waxa si dhab ah uga faaideystay saabi jaliil abu talhaliila aya danmarku maglay ayu rasuulka u yimid ya rasuulallahu ila ayadan ugu soo dajiye aniga waxan maalayayna waxan u jeclayd bayrta ay dan bayru halleela bayru haba bayay ah timira masaayidka rasuulka or tiisa فسوقه وجريجري وأنا كعب جري مركان سو يرب بيرثس يا وحنا ما لا يعي أجعله يذي وصلت لله عز وجل فالله يا رسول الله فيما رك الله أنا كبيرثي صدق إيرك تاعي أرجو برها سمف الخدي بن الله كسجاي أدي قصادو ماموري تغاني فسوقه مركور هو عم بيأيي وهو يردالك مال خاب أو راي ما لا ذو قيمة بلو هل أنا فجعلها في أخ رضائك وحيوقي من بلنتاي. كل هذا النصار ايد كاللاتي اقايبي كل كالعلماتي النصار بقوا ياري حسان بن سابد ابيي بن كعب يمنكي بقوا قايبيي يرتقي مقبضني قال تعالى فدوحي لم تنالوا قاري ميشان البر فريد حتى تنفقوا الهاتك بحسان مما كيقار كياد تحبون جعشهين وما تنفقوا واحد بحسان ومن سئ وعكسه فإن الله معبود حقه بإكرام حسن علم وعيدين غي أي فيجازيكم عليه وعدين كابال مرينا يا والله أعلم.